ب س متن الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله على خلق خير محمد أجمعين م ج و ه ر ة التوحيد ل ل إ م ا م برهان الدين إ ب ر ا ه ي م بن هارون اللقاني المالكي رحمه الله تعالى